أترى أن الله فلا تستعملون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباره أن أعبروا أنه لا إله انا قد سقم عن قسم وادي وله النجم الحق جعلهم ما يشفون خنقنا عن لكم فيها رفعوه ومن رفع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريسون وحين تسركون وتحسن الله لكم بلد لم تكونوا إِنَّ أَصْدُقَ الْمُحْبُوبِينَ وَالْحِينَ الْبِطَالَ وَالْحَيَّ الْمُجَدُّونَ وَالْجِنَّةَ وَالْحَرْثَ وَالْحَرْثَ وَالْحَرْثَ وَالْحَرْثَ وَالْحَرْثَ من السماء ما هو أذلك منه شراب لكم منه شراب ومنه شفر وفي تسيبون ومن كل السمراء. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَتَأَمَّلُوا لَمْ يَأْتِهِمْ نَذِيرٌ فَأَخْزَاهُمُ اللَّهُ بِالْغَفْلَةِ وَعَذَّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ب colors different في ذلك وَالَّذِينَ فَاسِقُونَ فَالَّذِينَ فُرُونِ وَالَّذِينَ فَاسِقُونَ وَالَّذِينَ فُرُونِ وَالَّذِينَ فَاسِقُونَ وَالَّذِينَ فُرُونِ وَالَّذِينَ فَاسِقُونَ وَالَّذِينَ فُرُونِ وَالَّذِينَ فَاسِقُونَ وَالَّذِينَ فُرُونِ وَالَّذِينَ وأنها في امتراتي أنها تريد بكم وأنهارا وأنهارا وتولى تهتدون وعلى الزوالين يخلط كما لا يخلط فلا تسلق الكون وإن متعدت ونحمد الله وإن متعدت ونحمد الله وإن لا تصفرها إن الله لكفور والله يعلم هذا في وما والذين نبعون في لا يسرقوا شيء منهم يقلقوا أبوات غير وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا أَنَا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ لا جغم أن الله يعلم ما يفرون وما يحرنون لا وإذا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 حَسْبُ الله يَنصُرُ مَن يَنصُرُهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَوِيُّ وَمَا لَنَا مِن حيث دُونِ يوم القيامة ويقول من مِن وَلِيٍّ وَلَا وربنا الذي علمنا النطق <تصفيق> اليوم اليوم Alau alsalana alina, alau yusuf yusuf, inna wa inna, inna ala ala, ala ala, inna ala ala, inna ala ala, inna وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَأْوَاهُمْ فِيهَا أَحْسَنُ مَا كَانُوا أَحْسَنُوا فِي هذه الدُّنْيَا حسنة يا ناذي يدخلونها يا جبرانها يا جبرانها لهم فيها ما يا كذلك يا نذير المتقين الذين تتوفى Ya kullu ajaan, ya kullu ajaan, ayy kullu ajaan, ayy kullu ajaan, ya min allahumma ala ala ala ala ala ala فَإِنْ كَانُوا هَاوِينَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ كَمَا عَذَّبَ الَّذِينَ مُنِقَضُوا وَمَا مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ وَلَكِنْ وحرق بينا كهر به يستهرقون وقال الذي أشرك النرشاء الله ما عبتنا من من, سيح من سيح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 وَلَقَدْ نَحْنُ نَنْظُرُ النَّجْوَسَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ Let your will be strong. O King of the Night, you shall soon be happy. Yes, I am the one وأعتموا بالله جهد أين من الله فعسو الله من, وحدا عليه ولكن من لا, لا نعلم الذي وليعلم الذين كفروا خَلَقَ كانوا كافرين لَيَقُولُنَّ قولنا شيء إذا إذا أرى أرى أرى أن نقول له إنما قولنا للشيء إذا ما أردنا أن نقول له كن والذين هاجروا في الله بالبحث وظلموا من بعد ما ظلموا لنضوئنهم في الدنيا حسنة ونأذر لها آخرة لو كانوا يعلمون الذين الذين قضروا وألاء ربهم يتوكلون ولا أرضي ما يرى الا إلا رجالا إلا رجاليه وقال إليهم فاتهدوا أهل الذكر من ما لا تعلمون الَّذِينَ اتَّقَوْا وَصَبَرُوا وَإِنَّ دَرَجَاتِ الْمُتَّقِينَ لَفِي عُلُوٍّ مِنَ اللَّهِ الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ او لا يوم العذاب من ايذنا الله او لنقدرهم في زمن نبينا سلام او نقدهم على الله فاننا ستكم لغرو كثير